بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقولها رضي الله عنها نهينا هذا النهي لا شك أن المقصود أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المشرع فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإن هذا في حكم المرفوع كانه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا بالنسبة للنساء وأما الرجال فلا شك أنهم مأمورون باتباع الجنائز صراحةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر باتباع الجنائز وكذلك أيضا رغب فيه وذكر أن من تبعها كما سيأتي فله قراط لكن الكلام في النساء تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وقولها لم يعزم علينا دل على أن النهي للتنزيه، وذلك لما يحصل من ذهابها إلى تتباع الجنائز من خروجها من بيتها والمرأة مأمورة بالقرار في البيت وقرن في بيوتكن، وأنها لا تكون أقرب إلى الله عز وجل من كونها في أبعد شيء في بيتها وأظلمه إضافة إلى ما يحصل بسبب خروجها لربما مخالطة الرجال الذين يتبعون الجنازة، إضافة إلى ما قد يحصل من بعض النساء من التبرج، إضافة إلى ما قد يحصل من النساء لضعف قلوبهن من الهلع والجزع وما أشبه ذلك في مثل هذه المقامات التي يصلح لها الرجال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فالجمهور أخذوا من هذا ومن غيره أن النهي للتنزيه وأنه يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز واستدل على هذا بأدلة إضافة إلى هذا الدليل لكن هنا هل لقائل أن يقول إن هذا الحديث في اتباع الجنائز وليس في زيارة القبور في اتباع الجنائز لكن هذا الاتباع إلى أين سيكون إلى القبر كما سيوضحه بعض الأحاديث كما ستوضحه الأحاديث الأخرى التي سنذكرها في موضعها في اتباع الجنازة وهي مصرحة بأن من تبعها حتى تدفن فالاتباع يكون بخروجها من بيتها إلى أن تجهز ويصلى عليها ثم بعد ذلك إلى المقبرة حتى تدفن فهذه نهاية الاتباع وغايته فال... وبهذا تكون المرأة قد أتت المقابر. وقد يقول قائل إن ذهابها هذا ليس المقصود منها الزيارة وإنما هو الاتباع الجنازة فيقال إذا أتت المقابر فلا فرق بينه وبين أن تأتيها للزيارة أو تأتيها للاتباع بل إن مجيئها للاتباع أشد وقعا في نفسها لما فيه من ما تراه من الجنازه والدفن وحرارة المصيبة، فهذا أشد من أنها تأتي على قبور قد مضى عليها دهور، ولربما درست وعفت آثارها، وما يدل على أن ال أن... أن... أن أن هذا يستوي في أقل حالاته مع المجيء إلى القبر للزيارة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الذي سأل فيه فاطمة. رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت قالت ترحمت على أهل هذا الميت ميتهم يعني ذهبت لمواساتهم فقال لعلك بلغت معهم الكداء والكداء معروف في أعلى مكة وهو عند الحجون والمقصود به المعلاه مقابر أهل مكة فالحاصل أنه قال لعلك بلغت معهم الكداء وهي موضع المقبرة فقالت لا قال لو بلغت معهم الكداء للفحتك النار لو بلغتي معهم الكذا للفحتك النار الآن لو قال قائل أن الحديث هنا حديث أم عطية رضي الله عنها نعم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أن هذا ليس في موضوع ما لا لا علاقة له موضوع الزياره وإنما المجيء إلى إنما المقصود به الاتباع الجناز لا فرق فهذه فاطمة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم من أين قدمت وهذه الجنازة ذهب بها إلى المقبرة فقال لعلك بلغت معهم الكداء يعني موضع القبور المقبرة نعم فهذا الحديث حديث حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على أن مجرد المجيء إلى ذلك الموضع ولو كان لاتباع جنازة أنه محرم إنه ذكر العقوبة هنا قال لفحتك النار ولذلك قال بعض أهل العلم إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما قال أنه يدل على تحريم تحريم زيارة النساء للقبور، وأن قولها لم ولم يعزم علينا أن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ، وكذلك أيضا استدل بالحديث المعروف. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعن الله زائرات القبور فقالوا هذا يدل على أنه من الكبائر ولهذا قال بعض أهل العلم إن زيارة النساء للقبور من الكبائر لأنه جاء فيه اللعن وجاء فيه الوعيد بالنار وهذا ضابط الكبيرة ما ترتب عليه لعن أو وعيد بالنار نعم فصار كبيرة ومن أهل العلم من يقول إن ذلك يجوز مع الكراهة كراهة التنزيه وهذا قول الجمهور ومنهم من يقول غير هذا طيب الذين قالوا إنه يجوز وأنه وأن يكره كراهة التنزيه أرادوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث فأجابوا عن حديث فاطمة رضي الله عنها قالوا لعل ذلك مختص بها طبعا يرد على هذا أن الأصل عدم الاختصاص قالوا لعله لعلو مرتبتها أو أن ذلك يختص بالشواب من النساء وهذه التوجيهات ليست كما ينبغي من حيث القوة وحديث لعن الله زائرات القبور حديث ابن عباس قالوا هذا ضعيف لا يصح وإنما الصحيح ما جاء في الرواية الأخرى من حديث ابن عباس وهي ضعيفة لكن يشهد لها ما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لعن الله زوارات القبور جاء هذا أيضا وإن كانت الرواية فيها ضعف من حديث حسان ابن ثابت رضي الله عنه لا عن الله زوارات والزوارات يدل على التكرار والكثرة فالمكثرات من هذا هن الملعونات وأما مجرد الزيارة فإن هذا لا إشكال فيه لحديث أم عطية وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما زارت قبر أخيها عبد الرحمن كما جاء عن ابن أبي مليكة أنه سألها وكان هذا في مكة قال من أين قدمتي فأخبرته أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقال أليس نهي عن هذا فقالت نهينا عنه ثم رخص فيه نهي عن ثم رخص فيه فقالوا هذا يدل على أنه يجوز للنساء زيارة القبور وكذلك أيضا استدلوا بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قالوا هذا خطاب للجميع للأمة والنساء شقائق الرجال إلا لدليل وحديث عن الله زائرات القبور لا لا يصح وحديث فاطمة لعله يختص بها وكذلك استدلوا بحديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تبكي على قبر ولدها فقالوا ما نهاها عن مجيئها إلى القبر وإنما نهاها عن الجزع والبكاء وال أمرها بالصبر يعني، وكذلك استدل بحديث عائشة رضي الله عنها، إلى ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف لما خرج ذات ليلة، فتبعته، فأتى البقيع ورفع يديه وجعل يدعو لهم، فالحصل الحاصل أن أن عائشة رضي الله عنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع. وعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة مشهورة وما أنكر عليها ذلك قد يقال إنها لم تصل إلى البقيع لم تصل إلى البقيع وإنما تبعتنا صلى وسلم حتى رآته عند البقيع لكن في نفس الحديث أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عماذا نقول إذا زرنا إذا أتينا المقابر ماذا نقول كيف نسلم على الموتى فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول فقالوا هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يذهب إلى أهل البقيع ويدعو لهم وجبريل أمره بذلك قال هذا في آخر حياته كيف يق... هذا لا يقال إنه منسوخ وما الدعية من النسخ في حديث معطية هذا قالوا النسخ أصلا لا يثبت بالاحتمال والجمع مطلوب ما أمكن فكما ترون بمثل هذه المسألة إذا تقابلت فيها الأدلة بهذه الطريقة تكون من مسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد ومسائل الاجتهاد ولا أقول مسائل الخلاف أقول مسائل الاجتهاد وهي ما ورد فيه دليل خفي مأخذه ما مثل لا يصلي أن العصر إلا في بني ما المقصود تكون مسألة شهادية لا ينكر فيها أو تقابلت فيها الأدلة مثل هذه مثل استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ورد في هذه الأدلة لكن متقابلة أو لم يرد فيها دليل أصلا فاجتهد فيها العلماء مثل المسبوق ماذا يصنع بالسجود الذي يكون بعد السلام ما ورد فيها دليل مثل صلاة الجنازة المسبوق في صلاة الجنازة كيف يقضيها ما عندنا دليل هي مسألة اجتهادية هل يعتبر ما أدرك فيه أنه في حكم الإمام ويقول كما يقول الإمام بنفس ال التكبيرة التي أدرك فيها الإمام، وهل يكبر يقضي أو ما يقضي أو يقال إذا كانت الجنازة لا زالت على موضوع يعني ما تر لم ترفع هذه مسألة شهادية، فهذه المسائل لا ينكر فيها إذا اجتهد فيها العالم أو سأله فيها العام عالما يثق بدينه وعلمه فأفته بشيء فإن ذمته تبرأ. تبرأ ذمته فالحاصل أن هذه المسألة تبقى من مسائل الاجتهاد نعم، إن في حديث عائشة إن في حديث لعن الله زورات زورات القبور إن في حديث لعن الله زورات ال... إن في حديث معطية بأنه منسوخ كان في أول الأمر يبقى الإشكال نعم أيضا في الجواب عن لعن الله حديث زورات القبر يقال هذا في الإكثار لكن يبقى حديث فاطمة للفحت النار كيف يجاب عنه أقصد أن هذه المسائل تتجاذبها الأدلة أنا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة يعني كثير من الناس ربما لم يسمع إلا قولا أو فتوى ويظن أن هذه ما عداها فهو شناعة وأنه منكر عظيم جدا يجب أن يقاوم ويرد بكل طريق مُستطع حينما سألك كما ترون نعم فمن سأل عالما أفتاه بقول فإنه لا غضب علي في هذا أو كان عن قدرة على النظر والاستنباط وما شبه ذلك، فتبيّن له شيء رأي في المسألة، فلا إشكال عليه. نعم. فالقطع بأنه يحرم على النساء زيارة القبور كما ترون في إشكال، في إشكال. وإن كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم وحتى بعض العلماء المعاصرين. يقولون بأنه يحرم زيارة القبور للنساء بل إن بعضهم يقول هذا من الكبائر لكن أدلة المسألة هي هذه التي سمعتم آنفا وأنتم طلاب علم فهذه فال... المسألة لا أرى أن يشدد فيها على الناس وإنما هي مسألة يسوه فيها الاختلاف ويعذر الناس بعضهم بعضا فيها ويقال الأحوط للنساء بناء على حديث عبد الله بن عمر لما قال لفاطي مهما قال الأحوط قال لا تأتي المرأة إلى القبور وتستريح وهو على قول الجمهور مكروه كراها التنزيه يعني الآن حديث معطيه ولم يعزم علينا نهينا ولم يعزم علينا وهذا خير لها وبقاؤها في بيتها خير لها من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فكيف بالذهاب إلى المقابر والله تعالى أعلم هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة فضل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم نعم هنا قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة وحنا قلنا من قبل في ضبط الجنازة والجنازة ذكرنا لكم كلام أهل العلم والمشهور أننا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ما معنى؟ أنها بالفتح للميت وبالكسر للنعش الذي عليه الجنازة الأعلى للأعلى الحركة فوق للأعلى اللي هو الميت على النعش. قال للميت وبالكسر للنعش على الميت وقيل غير هذا على كل حال يقول أسرعوا بالجنازة بالميت يعني نعم هنا هذا الإسراع هل المقصود به الإسراع ونحن نحملها إلى القبر أو المقصود به الإسراع في التجهيز الإسراع في التجهيز نعم كلاهما لكن هذا الحديث هذا الحديث فيه قرينة على إرادة أحد المعنيين ما هو؟ بالضبط هنا قوله صلى الله عليه وسلم نعم وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم فهذا في حملها الإسراع في حمل الجنازة إلى القبر فهذا قرينة في نفس الحديث تدل على المراد. ومما وهذا الذي عليه الجمهور ومما يدل على هذا أيضا حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة يعني على السرير أو النعش واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها هذا الكلام في الإسراع في حملها في حمل الجنازة والذين قالوا هذا للتجه هذا في تجهيزها الإسراع في تجهيزها استدلوا بحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فلا تحبسوه بتأخير تجهيزه وأسرع به إلى قبره وهذا حسنه الحافظ بن حجر وضعفه الشيخ الألباني واضح فإن صح هذا فإنه يدل على الإصراع في التجهيز ولو لم يصح فإن المبادرة في تهيئة الميت وإعداده وتجهيزه وما أشبه ذلك مسارعة في هذا مطلوب شرعا هذا أمر لا أشكال فيه لأن ذلك لمصلحة الميت إن كان صالحا فلما يقدم إليه وكذلك أيضا لمصلحة الميت من ناحية أن يسرع إليه التغير فالأفضل الإسرع بتجهيزه ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بعض الشيء وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعينوا الخليفة من بعده قال أسرعوا بالجنازة الإسراع إلى أي حد هل يصل إلى حد الجري؟ حتى تضطرب الجنازة الجواب لا وإنما يكون ذلك دون الرمل ما يرملون بها ولا يمشون فيها مشيا هينا بطيئا. وقد أنكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على من رآهم يمشون بالجنازة هذا المشي البطيء. وزجرهم عن هذا. بل إنه ضرب بعضهم بصوته. وبيّن لهم أن هذا خلاف السنة. فالسنة هو الإصرار. ولكن لا يصل إلى حد الرمل، وإنما يكون مشيا سريعا، ما يكون فيه تباطؤ، يعني أكثر من المشي العادي، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، لأنه كما في الحديث الآخر تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم، هذا نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. نعم. قال عن سمرة ابن جندب، وهو أبو عبد الرحمن. وقيل غير هذا متوفى سنة ثمان وخمسين. بقيل غير ذلك. يقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في رواية عند مسلم جاء تسميتها بأنها أم كعب نعم صليت على امرأة أو صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ماتت في نفاسها يعني بسبب الولادة ماتت في نفاسها ليس ما الم... ماتت في نفاسها يعني في مدة النفاس أنها ولدت ثم ماتت في مدة النفاس لا وإمام المقصود ماتت بسبب الولادة تعسرت ولادتها أو نحو ذلك ماتت في نفاسها فقام وسطها هنا مضبوط عندكم وسطها وبعضهم ضبطها بالفتح وساطها وبعض أهل العلم فرق بين هذا وهذا فقال ما كان بمعنى بين فهو بالإسكان تقول جلست وسط الناس أو وسط المصلين إذا قصدت يعني بينهم بين المصلين وإذا قصدت المكان أو الوصف دون أن يكون بمعنى بين فإنه يكون بالفتح واضح فتقول مثلا وسط الدار وسط المدينة وضح وهكذا على كل حال يقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وهذا معنى قول بعض الفقهاء بأنه يقوم الإمام نعم عند عجيزة المرأة هذا معناه أنه يقوم وسطها والعل في هذا ذكر بعض الفقهاء أنه أستر بمعنى أن الإمام يسترها عن الناس وهذا فيه نظر لأن قيامه هو السنة ولم يرد له تعليل ولو كانت المرأة ولو كانت لم تكن امرأة وإنما كانت طفله فإنه يقف أيضا وسطها ولو كان عليها غطاء غطاء بمعنى ما يصنعه بعضهم يجعلون مثل مثل الخيمة الصغيرة أو شيء يضعون عليه حدائد أو عيدان ثم يضع يوضع عليها بحيث ما يبين حجم المرأة وعظام المرأة وجسم المرأة فإنه يقف أيضا وسط المرأة فدل هذا على أن وقوفه والله تعالى أعلم لا يعلل بمثل هذه العلة لأن الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا قلنا إن هذه العلة فإذا انتفت فإنها تكون مثل الرجل لأن النساء شقائك الرجال وليس الأمر كذلك في هذه المسألة حتى لو كانت المرأة مستورة فإنهم... فإنه يقف وسطها وأقصد مستورة أن عليها مثل مثل الخيمة الصغيرة أو ال... ما يوضع على ال... الهودج وجاء عن أنس رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وأبي داود وبماجه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وهذه السنة في الرجل أن يقوم الإمام عند الرأس وليس عند الصدر عند رأس الرجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وسأله رجل يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم فإذا صار عندنا المرأة السنّة أي يقوم الإمام وسطها والرجل عند رأسه وبعض الفقهاء يقولون عند صدر الرجل والحديث واضح وصريح أنه عند عند رأس الرجل وأما تعليل من قال إنه يقف عند الصدر قالوا لأنه موضع القلب وهو أشرف شيء فهذه كلها اجتهادات في مقابل النص طيب تفضل وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة نعم برئ من الصالقة برئ هل معنى ذلك أنه أن الصالقة تكفر لا وإنما برئ منها يعني أنه ليس هذا من سنته ليس من هديه ليس كما يقول نفسه من ليس منا من قال كذا أو فعل كذا يعني ليس على طريقتنا ليس من سنتنا ليس على عملنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فصاح أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مني أو كلمة نحوها مع أن أسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبرئ من الصالحة يعني برئ من حالها وعملها والمقصود بالصالقة قال هي التي ترفع صوتها عند المصيبة صلى الله وهنا لو أن الرجل رفع صوته عند المصيبة فهو أشد فالمرأة من طبيعتها الضعف فلا تتمالك فيسرع ذلك إلى لسانها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن هي لا تستطيع في الغالب أن تكظم مشاعرها وحينما يقال هذا هذا يقال باعتبار الأغلب دائما في قضايا النساء وإلا يوجد رجال أضعف من كثير من النساء في في في كل شيء يعني في العقل نفس المقال ما رأيت من ناقصات عقل يوجد من الرجال من هو أقل عقلا من امرأته وأن امرأته هي التي تدبره وتأمره بطاعة الله وتدبر أمورها الحياتية بل هي التي تشتري ملابس, ملابس هذا الرجل ما هو معروف هذا موجود لكن الكلام باعتبار الأغلب باعتبار الأغلب وإلا أنا رأيت من الرجال من يبكي في المقبرة ويرفع صوته والناس يجتمعون عليه وينشغلون به عن الجنازة ورأيت من يسقط يغم عليه من شدة البكاء ويقطع أزاريره رجال فل... وقد توجد امرأة جلدة متصبرة ثابتة قوية وهذا أمر معروف لا ينكر لكن في الغالب أن النساء يسرع تسرع ما في قلبها إلى لسانها ولذلك تجد أشياء عجيبة يعني أنا لازلت أذكر دائما ليلة رمضان الناس ينتظرون هل يعلن الشهر أو ما يعلن الشهر في المسجد النبوي ليلة رمضان سنين ونحن في المسجد إذا سمعوا المدفع صاح النساء بصوت واحد يسمعهم الرجال اللي تحرك لسانها بصوت اللي ايش يسمونه ايش؟ تلولش ها؟ زغرد اي فالحاصل انها بالمسند النبوي وهل هذا مقام لهذا اصلا واللي تصيح بصوت عالي مبصح تبكي لا صاحن يعني وكذا هذا هذا موجود وفي الحج ذهب أناس من خيام ذهب ابنهم الظاهر يرمي الجمار فلما رأوه مقبلا النساء وإذا أمام الناس بصوت مرتفع بألسنتهم يعني تلولش بلسانها بصوت مرتفع حتى الناس سلسوا ينظرون الموضوع وإذا به قد جاء رمى الجمار جيد فهذا يوجد يعني عند كثير من النساء ومن النساء ما يوجد فيها من الرزانة والعقل ضبط المشاعر الشيء الكثير فالمقصود هنا قال الصالقة لو وجد هذا من الرجل فهو أشد من المرأة لكن لما كان ذلك غالبا في النساء مثل النائحة قد يوجد رجل ينوح ورأينا من هذا رأيت في الحج قبل الماضي رجلا جاءه الخبر في اليوم الحادي عشر أو في يوم العيد عن موتي أخي ومعه والدته في الحج، فوجدته يبكي بكاء شديدا يضرب رأسه في الأرض ويبكي بصوت مرتفع مفزع والناس يحاولون يهدئونه ودخلوا خيمة ما فيها أحد، وإذا هو يضرب رأسه في الأرض ويبكي بكاء شديدا ويقول يا ليت ولدي أنا ماذا أقول لها أنا السبب أنا اللي جبتها في الحج يا ابن الحلال هذا ما ينفع الكلام ويبكي ويضرب رأسه في الأرض ويعجز الناس عن تهديئته هذا الرجل هذا أشد من المرعى إذا وقع منه مثل هذا فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بارئ من الصالقة وبعضهم قال الصالقة بمعنى السالقة يقال بالسين والصاد والسلق قالوا رفع الصوت كما قال الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد بسط اللسان فتصيح بصوت وكذلك النائحة أيضا تنوح قيل هو مثل نوح الحمام صوت الحمام وهو فتجنسان يبكي بطريقة معينة تدل على الحزن ومثل هذا البكاء يزيد في المصيبة ويحرك كوامل النفوس وهو خلاف الصبر والرضا والشكر تماما بمنأ عن هذا صلى العافية يعني الناس بحاجة إلى صبر وتثبيت أن يقرأ عليهم قول الله عز وجل واشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فتأتي هذه بأعلى صوتها وتصيح فقد ينفطر الحجر في مثل هذه المواقف برئة من الصالقة والحالقة صلى الله العافية تحلق شعرها من شدة المصيبة تحلقه والشاقة تشق ثوبها إما من أعلى شدة الجزع أو من أسفله تأخذ ثوبها وتشقه صلى الله عليه فهذا من فعل أهل الجاهلية ولا يجوز وهو من الكبائر ولا شك في تحريمه نعم طبعا الأحاديث الواردة في النياحة وكذا كثيرة جدا وسيأتي أيضا, نعم أيضاً شيء من هذا في الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي سيأتي بعد الحديث الآتي أو بعد حديثين وكان والله أعلم الأفضل أن يتابع في هذه الأحاديث يعني مثل حديث أبي موسى هنا بريء من الصالقة يناسب أن يأتي بعدهم باشرة حديث عبد الله بن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية فضل نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله نعم يقول تقول عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه الذي مات فيه ذكر بعض نسائه كنيسة هذا يدل على أنه يجوز أن يتحدث الناس عند المريض ولو كان وجعه شديدا إذا كان لا يتأذى بهذا وقد يكون ذلك سببا لإدخال الأنس عليه وتخفيف وطأة المرض نعم. يقول ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أم سلمة هاجرت مع زوجها وهو عبد الله بن عبد الأسد وهو أول من هاجر إلى الحبشة نعم. ثم رجع مات بالمدينة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة بنت أبي سفيان كان زوجها عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش وتنصر في الحبشة ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها النجاشي زوجه إياها النجاشي فالحاصل أن أن أم سلمه أم حبيبه أتت أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، وهذا يدل على أنهما دخلتا تلك الكنيسة لأن النصارى إنما يجعلون التصاوير في داخل الكنيسة يعني قد يقول إنهما رأتا من حسنها من الخارج، لكن التصاوير عادة إنما يضعها النصارى في داخل الكنائس وعن صورة عيسى عليه الصلاة والسلام مصليبا. نضعون صورة مريم وصورة مريم وهي تحمله أيضا فالشاهد وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يدخل الكنيسة دخول أم سلمة وم حبيبه للكنيسة قد قال إن هذا كان في الحبشة ولم يكن ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذنه لكن حينما سمع هذا ما أنكره ما قال لماذا فهذا يدل على أن يجوز الإنسان لكن يراعى في هذا بعض الأمور إذا كان الإنسان من يقتدى به ألا يكثر لهم سوادا ألا يكون ذلك يسبب له ريبة فيظن الناس به سوءا فتراعى مثل هذه الأمور لألا يجسرئ الناس على المجيء إلى هؤلاء في كنائسهم وإلا من حيث الأصل أن هذا يجوز الله. قال فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا فهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يدل على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كما سيأتي في الحديث الذي بعده قبور أنبيائهم مساجد هذا قاله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه واللعن يدل على أن هذا من الكبائر فهذا من أفعال المشركين والمساجد التي بنيت على القبور لا يجوز أن يصلى فيها فإن لم يوجد سواها في البلد لأن الناس يصلون في بيوتهم لا يصلون في هذه المساجد و فرق أهل العلم بين المسجد الذي بني ثم أدخل فيه القبر أو وضع فيه القبر قالوا يزال القبر بخلاف المسجد الذي بني على القبر وهذا للأسف فشى منذ أزمان مؤقرون متطاولة في أسقاع الدنيا وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم يهود النصارى فصارت هذه الأمة تبني المساجد على القبور وتزور أحيانا بعض البلاد ولا تكاد تجد مسجدا يسلم من ذلك تتحير أين تصلي ولا تكاد أحيانا تجد من ينكر هذا بل تجد من يطوف بها ويذبحها ويتقرب إليها وينظر إليها المشركين، فالشاهد أن هذا أمر محرم قال إذا مات فيهم الرجل الصالح وأما قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فهذا اختلف فيه المفسرون بعضهم قال لنتخذن عليهم مسجدا يعني الذي قاله هم الكفار هم الذين غلبوا على أمرهم وهذه عادتهم وديدنهم ولا يستغرب ذلك منهم وبعضهم قال إن الذي قال ذلك هم المؤمنون وهذا بعيد لأن أهل الإيمان ليسوا, ليسوا كذلك فهو غلط في التفسير ولو فرض أنه صحيح فإن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ليس بشرع لنا بل إن ذلك ليس في شرعهم أصلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح فهذا يدل على أن هيس من دينهم والأنبياء جاءوا بسد ذرائع الشرك ومحاربة الشرك فالذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هم الكفار هم الكفار ولا يحتج بهذا إطلاقا على جواز بناء كيف تترك الحديث الواضحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى مثل هذا الذي قاله مشركون والقاعدة المعروفة هذا من استثناءاتها للفائدة وهي أن الله عز وجل إذا ذكر شيئا في القرآن من قيل أحدا من الناس ولم يعقب عليه بما يدل على إبطاله جيد فإنه يكون صحيحا هذا من حيث الغالب من حيث الغالب لأن القواعد أغلبية أصلا وليست كلية بمعنى أنها منطبقة على الجزئيات جميعا مئة بالمئة لا يعني حينما يقول الله عز وجل مثلا قالت اليهود يد الله مغلولة قال قد عليهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان وقالت حينما يقولون مقالة صحيحة وأخرى باطلة يفرق بين الأمرين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فرد واحد وسكت عن الأخرى ما يدل على أن واحدة صحيحة واحدة باطلة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ولم يرد على وجدنا عليها آباءنا نعم وإذا سكت سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ذكر معها ما يدل على بطلانيا ثم سكت عن الأخرى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم ما ردها ففهم من هذا أن هذه المقالة الصحيحة في عددهم لكن القواعد أغلبية فمما يخرج عن القاعدة هذا المثال اللي في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ما ذكر بعدها ما يدل على إنكار هذا لكن يكفينا الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله صوروا فيه تلك الصور هذه التصاوير لم يذكر أنها مجسمة ولا غير مجسمة قد تكون رسما في الجدار فهذه محرمة سواء كانت بالرسم أو لها ظل مجسمات أو بأي طريق كان أول شرك وقع في العالم هو شرك قوم نوح وكان بسبب الصور بسبب الصور كما في حديث ابن عباس صوروا من أجل أن يتذكروا هؤلاء العباد والصلحاء ثم عبدوهم فالشاهد أن هذا التصوير كان سببا لوقوع الشرك ولهذا يقال أن التصوير محرما لعلتين الأولى أنها من أعظم درائع الشرك والثانية أنها مضاهات لخلق الله وكل واحدة من العلتين تكفي للتحريم ولو فرض أن التصوير هذه الحديثة بالآلة أو بالفيديو أن ليس فيها مضاهات لخلق الله تبقى العلة الثانية على أكمل صورها موجودة في هذه التصوير يعني لو فرضنا قلنا هذا ما فيه مضاهات تبقى أنها ذريعة من ذراع الشرك لأن النفوس تنجذب إليها انجذابا أعظم من انجذابها إلى الرسم باليد صورة تقريبية تخيلية أحيانا للشخص المصور أو صورة منحوتة مجسمة من الطين أو الخشب أو المعدن لا هذه صورته كما هي يتحرك ويتكلم فتجد النفوس تتطلع إليه ولذلك انظروا في الإنترنت مثلا حينما يكتب إنسان أي قضية يكتب فيها صورة انظروا الأرقام الذين دخلوا وقرأوها أو نظروا إليها هذا مشاهد وانظر إلى الأشياء التي فيها أشياء يحبها الناس قال انظر صورة للشيخ محمد بن إمراهيم رحمه الله مثلا أو صورة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أو نحو هذا من العلماء للناس ودهم أنهم رأوهم فتجد الصورة عندهم هي التي تنجذب إليها النفوس فإذا كانت بحركة وصوت وكذا تجد إنسان يصغي إليها وينشد فهذا أعظم في الفتنة واضح والناس تساهلوا في هذا التصوير تساهلا كثيرا وللأسف الشديد قبل نحو عشرين سنة فأكثر كان الناس يستوحشون من التصوير وإذا تاب الإنسان أول شيء يفعله يتلف الصور اللي عنده واليوم لا تجد التصوير أكثر منه للأسف في الحفلات والبرامج التي يقدمها من سماهم الخير والصلاح والتدين استمرأوا هذا تماما وليس لهم مبرر فيه ليس لهم مبرر فيه يعني ما جاهم شيء جديد في الموضوع يعني حتى العلماء اللي يقول بأن هذا ليس مضاهات لخلق الله يقول لا يجوز تعليق الصور ولا يحتفظ بها لكن العملية نفسها ليست مضاهات ومع ذلك تجد الاحتفاظ بها وتجد تعليقها في كل مكان فتجد فحتى هذا العالم الذي قلدوه بزعمهم ما وقفوا عند فتواه طيب قال أولئك شرار الخلق عند الله في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق شعيرة أو فليخلق حبة وليخلق شعيرة وال كذلك أيضا الحديث الأخرى إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم إذا تير ذلك من الحديث المعروفة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فهذا من الكبائر نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا إينا. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني مكان للتعبد يصلون عندها يعتكفون عندها يتعبدون عندها وما أشبه ذلك ف... فهذا من عظائم وجه... الذنوب والكلام على هذا كل كلام على الحديث الذي قبله وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ولولا ذلك لأبرز قبره قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة وكان خارج المسجد. نعم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جاءوا إلى المسجد صلوا فيه ركعتين إذا جاءوا من سفر صلوا فيه ركعتين ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي في المكان الذي صلوا فيه ما كانوا يأتون إلى القبر وما نقل عن أحد منهم أنه كان يأتي إلى القبر إلا ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أو أراد سفرا جاء إلى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بني على القبره صلى الله عليه وسلم لما جاء الوليد وأدخل حجرات, النبي حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضمن التوسع التي وسع فيها المسجد فبني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران بحيث من صلى خلفه يكون يعني يصلي إلى رأس المثلث فلا يكون مستقبلا القبر فعلى كل حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر ولا يدخل فيه الحديث الواردة هذه نعم وإنما أسس على التقوى أسس على التقوى وإنما أدخلت الحجرات في عهد الوليد ابن عبد الملك طيب نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية نعم ليس منا من ضرب الخدود يعني جزعا عند المصيبة قد يخمش الإنسان خده وقد يضربه باللطم بيد واحدة أو بيديه يضرب خديه لظهار الجزع والتسخط فهذا لا يجوز وشق الجيوب كما سبق وهذا هو الجيب الذي يدخل معه الرأس في القميص ودعا بدعوى جاهلية يحتمل أن يكون المراد دعا بدعوى جاهلية ما كانوا يفعلونه في الحروب يفتخر الواحد منهم بأنه قتال للرجال وأنه سلاب للنفوس وأنه من فخر أهل الجاهلية ويحتمل أن يكون المراد ما يتعلق بهذا الموضوع وهو الأقرب دعا بدعوى الجاهلية يعني عند المصيبة كأن يقول وَسَنَدَاهُ نعم وما أشبه ذلك؟ مما كانوا يقولونه يصيحون يرفعون أصواتهم بهذا نعم ويتكلمون بكلام لا يليق وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة النياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وأيضا أخرج من حديث أبي هرير رضي الله عنه اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة على النساء وأن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا فكل هذا مما يحرم فعله ما كان يفعله أهل الجاهلية ويجب على على المسلم أن يصبر وأن يستكين لأمر الله عز وجل ولا بأس بدمع العين وحزن القلب وقد دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر إبراهيم عند موته وقال إن, القلب يحزن إن العين تدمع والقلب يحزن وكذلك أيضاً سالت دموعه صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدمع دموعه على خديه عليه الصلاة والسلام فال فالشاهد ان, ان, أن هذا لا يخالف الصبر وليس من الجزع لكن إذا صاح الإنسان بصوت أو ضرب وجها أو شق جيبا أو نتف شعرا أو حلقه أو نحو ذلك فهذا كله من النياحة كله من النياحة وفي الجاهلية كان الأمر يصل إلى حد في غاية السوء كانت المرأة تستأجر للنياحة يعني مثل الطبالة لتطبل العرس ومثل الرقاصة ومثل كذا فيه نواحة تستأجر من أجل النياحة في المصيبة نائحة مستأجرة فتتصنع البكاء ويرون أن هذا من الإحسان إلى الميت أنهم فعلا حزنوا عليه وقاموا بما يجب ما كان فراقه يمر عليهم مرورا سهلا صلى الله عليه العافية ولربما فعلته النساء من باب المكافأة كما جاء في حديث النساء المبايعات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام فشاهد أن المرأة كانت لربما أسعدتها تلك المرأة فترى أنه من الدين عليها أن تقوم برد هذا الجميل معنى أسعدتها يعني أنه لما مات لهم قريب جاءت تلك الجارة أو الصديقة وجعلت تنوح عندهم شاركتهم في هذه المشاعر فهم يرون أن هذا دين سيرد في يوم من الأيام فإذا مات لها قريب ذهبوا إليها وردوا الجميل وهذا أمر ما يليق فالحاصل أن هذا مما يحرم والحديث هنا ليس منا من ضرب الخدود فهذا صريح أنه في للعموم يدخل فيه الرجال والنساء والحديث الذي جاء بصيغة التأنيث يقال فيه كما سبق نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد نعم يعني هذا الحديث فيه ترغيب باتباع الجنائز والصلاة عليها وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة ولا شك أن الأمر هنا اتباع الجنائز أنه للاستحباب وليس للوجوب قال هنا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها. في بعض الروايات بالكسر حتى يصلي حتى يصلي عليها، شهدها حتى يصلي عليها. وقد يقال إن ال الرواية الأولى حتى يصلى عليها تتضمن هذا أو تدل عليه. باعتبار يصلى عليه وصلون عليها وهو في ضمنهم ولا يتمحل أحد يقول لا قد ينتظر يتبعها حتى يصلي عليها ولا يصلي يصلي عليها ويصلون عليها فله قراط ومن شاهدها حتى تدفن فله قرطان لأن الحديث الأخرى جاءت مصرحة في أن من صلى عليها فله قراط فسواء قلنا حتى يصلي أو قلنا حتى يصلى يصلى وهو معهم أيضا يكون قد صلى هنا قوله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها فله قراط هذا يشعر بماذا شهدها حتى يصلى عليها أن شهود الجنازة وأن اتباعها يكون قبل أن يذهب بها إلى يعني ليس بمجرد الحضور في المسجد قد يشعر به هذا قال من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها حتى يصلى عليها وجاء في صحيح مسلم ما يبين هذا قال من خرج مع جنازة من بيتها هذا الرواية التي عندنا هنا حديث أبي هريرة نعم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها شهدها من من وين في المسجد ولا من بيت أهلها في صحيح مسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها خرج من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطا من الأجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد يعني قراط واحد من صلى عليها ثم رجع إذا ربطت هذا مع أول هذه الرواية عند مسلم يعني من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم رجع فله قراط فلو أخذنا بهذا بهذه الرواية فيقال إن القراط يحصل لمن خرج معها تبعها من بيتها حتى يصلى عليها وأن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد جنازة حتى يصلى عليها وأن حتى للغاية لكن هذه الرواية اللي, اللي وضعها الحديث اللي هنا عندنا اعتمده المصنف رحمه الله في هذا الباب ليس بصريح في هذا لأنه قد يقال من شاهد جنازة حتى يصلى عليها يعني في المسجد شاهدها في المسجد نعم وفي حديث أبي سعيد عند أحمد فمشى من أهلها فمشى من أهلها وفي رواية عند مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط لم يتبعها إلى المقبرة قال هنا صلى ما قال من مشى من بيتها جيد ومن تبعها فله قراطان يعني الآن هذه الرواية في صحيح مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط إذا أخذنا بها نقول إن القراط يحصل بمجرد الصلاة على الجنازة ولا يشترط فيه أن يخرج مع الجنازة من بيتها إذا أخذنا هذه الرواية بمجردها وفضل الله عز وجل واسع لا يضيق لكن لو أردنا أن نجمع الروايات ونحمل المطلق على المقيد ونقول من صلى على جنازة أن هذا يبينه قوله صلى الله عليه وسلم فمشى من أهلها نعم أو قوله من خرج مع مع جنازة من بيتها وصلى عليها أن يحصل للقراط بهذا الشرط فجاء في بعض الروايات مجرد الصلاة وجاء في بعضها أن يخرج معها من بيتها ويصلي عليها فيكون له قراط نعم و الآن الناس ما يجهزون الجنائز في البيوت يجهزونها في المقبرة عفوا في المغسلة والمغسلة تكون في نفس المسجد يعني لصيقة بالمسجد الذي يصل فيه على الجنائز فمجيء يعني ينقل الشخص من المستشفى عادة غالبا أو من الثلاجة الموتى ولذلك مجيء الناس إلى المساجد اليوم ما هو مثل السابق الناس أول كانوا يغسلون الميت في بيتهم ثم يذهبون به إلى المسجد أو إلى المصلى الجنائز أو الآن لا تجهز بمغسلة نصيقة بالمسجد ثم توضع يصلي عليها الناس فيقال من جاء إلى المسجد وصلى عليها حصل له هذا بإذن الله عز وجل. هنا قال حتى يصلى عليها فله قراطة وأفسر القراط هنا كما سيأتي بمثل قال هنا مثل الجبلين العظيمين وفي الرواية التي ذكرت آنفا مثل جبل أحد قال ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان شهدها حتى تدفن حتى تدفن وإذا نظرت إلى مجموعة الروايات الواردة في هذا المعنى ففي بعضها كما في الصحيح في البخاري حتى يفرغ منها وهذا بمعنى تدفن حتى يفرغ منها وفي رواية أخرى حتى توضع في اللحد لكن هل بمجرد وضع اللحد وضع باللحد يحصل له مثل هذا ولا أن الرواية الأخرى توضح المراد يوضع في اللحد ويفرغ منه حتى تدفن نعم وفي بعض الروايات حتى توضع في القبر هذا الناس اللي يريدون الاستعجال يريدون استعجل فقط يحصل للقراط ويمشي ما ينتظرهم حتى يدفنون يقول يأخذ بهذه الرواية يقول حتى توضع في القبر حتى مو في اللحد ويذهب لكن اللي يريد يظهر والله أعلم أن هذا يوضحه الروايات الأخرى حتى تدفن حتى يفرغ منها وفي بعض الروايات حتى يسوى عليها التراب. وعند البخاري زيادة مهمة وهي من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا بمعنى أنه ما يذهب لإثبات الحضور أو مجاملة كما يفعله كثير من الناس ولذلك من السنة أن يبقى الناس عند القبر يدعون له قدر نحر جزور وتوزيع اللحم اللي اللي يحصل أن أهل ميت حتى لو كانوا طلبة علم الناس ما يتركونهم يأخذون بأيديهم ما يتركون عند القبر ويسحبونهم حتى يوقفونهم في مكان يعزونهم فيه كل إنسان يريد يتخلص يذهب ويفوتون عليهم هذا المعنى وعلى الميت وشد ما يكون حاجة يسأل له التثبيت في هذا المقام الناس ما يتركونهم ولذلك يقول المفروض أن أهل الميت يثبتون عند ميتهم ويقفون عند قبره ويقال الناس اذهب من شاء أن يذهب فليذهب لا تفسدون على هؤلاء أمرهم والواقع للأسف خلاف هذا حتى لو أراد الإنسان يجلس ما ترك فالأسف قال من تبع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها لاحظ هذه تدل على ماذا أن الاتباع يكون من خروجها من بيتها نعم قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن نعم فإنه يرجع بقيراط طيب هنا قال من تبع جنازة من تبع جنازة فهم منه بعض أهل العلم وقد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من لفظ تبع أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بجانبها أو أمام الجنازة من لفظة تبع ومن أهل العلم قال يستوي بالنسبة للماشي أن يكون أمام الجنازة أو خلف الجنازة أو عن يمينها أو عن شمالها ومن والجمهور يقولون إن المشي أمام الجنازة أفضل طيب لفظ التبع قالوا تبع الجنازة ليس المقصود أنه يمشي خلفها وإنما المقصود أنه يصحب الجنازة يشيع الجنازة هنا ما يقال اتباع الجنائز فالمقصود به هذا المعنى التشييع للجنازة فهو اتباع معنوي وليس المقصود أنه يكون حسا خلفها وإنما يكون مصاحبا لها ونقل ابن المنذر عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يمشون أمامها بل جاء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أبي داود والنساء والترمذي وبماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها الماشي مخير بنص هذا الحديث وجاء من حديث أنس رضي الله عنه عند بالماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها هذه كلها حديث ثابتة صحيحة. كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. والمشي خلف الجنازة جاء فيه حديث عن علي رضي الله عنه أنه قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذن. هذا لا يقال من جهة الرأي لو حكم الرفع لو صح. وهذا صح حسن اسناده الحافظ بن حجر. جعل المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. جيد. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم خير الماشي في هذا كله. وأما الراكب فكما في الحديث يسير خلف الجنازة. يسير خلفها. طيب. يكفي هذا يقول هل يؤخذ من شارب الميت وأظفاره إن كانت طويلة هذا ذكره بعض الفقهاء وبعضهم قيده قال إذا كانت طويلة جدا طولا مفرطا ولا أعلم دليلا على ذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه يصح عن أحدا من الصحابة نعم. لا سيما أن الفقهاء يقولون أيضا ويؤخذ من عانته يقولون يمتف الإبط وتحلق العانة هذا في كشف للعورة قالوا يجوز للحاجة ولكن هذا لم ينقل عنه وسلم ولم يرشد الأمة إلي مع أنه أمر تعم به البلوى لكن قالوا هذا من سنن الفطرة وعلى كل حال سنن الفطرة إنما يعملها المكلف في حياته وأما بعد موتي ولذلك إذا كان غير مختون فلا يجوز ختانه مع أن ختان من سنن الفطرة يقول كيف يخرج يخرج المسلم المشاعر الفطرية من حزن وبكاء وتأثر من غير حرج شرعي يمكن الإنسان أن يبكي لكن من غير نياحة من غير صوت مرتفع تدمع عينه وإحزن قلبه ما في إشكال في هذا يقول هل الخلاف بين العلماء في مسألة زيارة القبور من النساء القبور للنساء هو نفسه بين الصحابة ثم هل هناك فرق بين المقبرة والقبر في الفلات من حيث الأحكام؟ القضية نفسها إذا كان المرأة تأتي إلى القبر لا فرق وقبر عبد الرحمن عبد الرحمن مات خارج مكة عن يعني يبعد عن مكة بالمكان اللي مات فيه نحو 16 ميل أو نحو هذا فنقل إلى مكة فعائش رضي الله عنها أسفت على نقله كانت تحب أن يدفن حيث مات وذكرت أنه أنها لو شاهدته ما زارت قبره فالشاهد أن مثل هذا لما قال لها ابن أبي مليكة ما قال أجابت أنه نهي ثم رخص فيه فهذا الأمر على كل حال فيه ما ذكرت والله أعلم ولا فرق بين الفلات وبين المقبرة في المجيء إلى القبر يقول ما حكم الاستماع لشريط نار وصراخ لم نسمع الكلام اللي قلت في الدرس الماضي وهل ينصح لا ينصح بتوزيعه ويمكن للأخ أن يسمع من أحد الأخوان كلام اللي قلناه ولا ممكن يأخذ من أبي عبد الله الدرس الماضي ويسمع وإعادة الكلام, الكلام أشد من نقل الصخر يقول حديث فاطمة لو بلغت معهم الكداء لفحتك النار أخرجه النساء يعني ابن عمرو وضعفه الألباني في الضعيفة الجزء الثالث يراجع مثل هذا يراجع مثل هذا والألباني اللي أبي أذكر أنه ذكره في حكم الجناز وال... نعم فعلى كل حال الذي يحضرني أن الحديث ثابت صحيح ويراجع هذا إن شاء الله يراجع على كل حال هو يعني من أقوى ما يستدل به من قال بالتحريم نعم. يقول المرأة إذا كان ليس عندها مال ولا دخل شهري فكيف تزكي حليها؟ تزكي تخرج قطعة من هذا الحلي تقدر شيئا تبرأ به ذمتها أو تزن الذهب وتخرج المقدار الواجب من نفس الذهب يقول هل للإنسان إذا اضطر أن يأكل الآدم هل للإنسان إذا اضطر أن يأكل الآدم إن كان يقتل الإنسان حي عشان يأكله فهذا لا يجوز لأنه ليس بأولى منه في البقاء وأما أكل الإنسان الميت فهذا أمر إنما تفعله السبع والله عز وجل يقول فكرهتموه فهذا أمر تأباه الفطرة ولا يتصور من يقول دخلت مع الإمام في العشاء والمسلم له حرم حرمته ميتا كحرمتي حيا كسر عظم المسلم يقول دخلت مع الإمام في العشاء وأنا لم أصلي المغرب في الركعة الثالثة يقول أنا لم أصلي المغرب في الركعة الثالثة وسلمت معه لم أصلي المغرب في الركعة الثالثة سلمت مع تخلت مع الإمام في العشاء إذا كنت صليت يعني في الركعة الثالثة كيف هذا الذي دخل مع الإمام وهو يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب إما أن يدخل في الركعة الثانية ويسلم مع الإمام وإما أن يدخل مع الإمام بالركعة الأولى ويجلس بعد الثالثة وينوي الانفصال ويتشاهد ويسلم أو ينتظر الإمام حتى يقوم الإمام ويأتي بركعة ثم يجلس معه ويتشهد ويسلم معه يقول هل ينكر على من ينعى في الجرائد هذا اللي في الجرائد هذا الذي يظهر والله أعلم أنه من النعي المحرم إلا إذا أناس وضعوا إعلانًا معقولا كتبوا فيه إن من يطالب فلان بشيء مثلا أو كذا إنسان له تعلقات وحقوق ومطالبات ولا يحصونها فكتبوا هذا هذا الأشك في أما لهذا الذي يقصد به عادة المباهات والفخر وال... نعم فإن هذا الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز وأنه من النعي المحرم نعم حديث أيكم لم يقارف البارحة هل يدل على أن من قارف يكره له انزال الجنازة, الجنازة هذا الذي قد يفهم من الحديث ولذلك يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وزوجها وهو عثمان بن عفان عفاو كان موجودا ومع ذلك لم يضعها في القبر يقول أنا أذهب إلى الصحراء أيام الأربعة والخميس والجمعة هل أقصر الصلاة وأجمع يقال حسب إذا كان الإنسان اللي يذهب إلى الصحراء مسافة تعتبر في العرف من السفر فإنه يقصر وأما الجمع فيجوز له الجمع لكن الأفضل إذا كان الإنسان في محل أن يعني ما هو في الطريق أن يصلي الصلاة لوقتها فإذا احتاج إلى الجمع إذا احتاج إلى الجمع جمع ولو أنه جمع من غير حاجة صح ذلك وقد يجمع توفيرا للماء مثلا فعلى كل حال الأفضل أن يصلي الصلاة لوقتها هل يؤخذ من شعر الميت هل تكلمنا عليها يقول هل يجوز للمأموم في صلاة الجنازة رفع صوته عند التكبير لماذا يرفع صوته؟ يردد يعني وراء الإمام؟ إن كان في حاجة لكثرة الناس فلا إشكال ولا الأصل أنه لا يرفع صوته يقول في الدعاء للميت بعد دفنها يشرع فيه رفع اليدين واستقبال القبلة ويجعل الميت بين الداعي والقبلة أم يدعو له بدون ذلك؟ من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العائشة السابق لما جاء إلى البقيع ليلا رفع يديه وجعل يدعو والأصل في الدعاء هو رفع اليدين هذا الأصل فلو أن الإنسان أراد أن يدعو للميت عند القبر فرفع يديه فلا بأس وإذا جعل الميت بينه وبين القبلة فلا إشكال وإذا استقبل القبلة وقف عند القبر جعله عن يساره أو جعله خلفه فلا إشكال أمر في هذا سهل يقول من أين يؤخذ أقوال الصحابة في المسائل الفقية استأخذ أقوال الصحابة من بعض الكتب يعني مثل لآن أثار مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق يوجد فيها جملة من الأثار هي مضان لهذه الأثار ويوجد هناك أيضا من جمع الآثار المنقولة عن الصحابة في المسائل الفقهية في كتاب في ثلاثة مجلدات خاص في هذا الموضوع ويوجد أيضا من جمع فقه السلف جيد وابن مسعود وعطاء ومن الصحابة والتابعين توجد مجلدات في هذا يقول هل يوضع حجر تحت رأس الميت أو رمل لكي لا تنكسر رقبته وهل فيه شيء في هذا الفعل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ما ثبت ولا وجاء عن الناس عمر بن عبد العزيز أنه خطب وذكر الموت وذكر الميت أنه يعني قال أنكم تأتون المقابر وتضعون موتاكم ميتكم غير موسد، نعم ولا مفترش أو كلمة نحوها يعني بدون غير فراش ولا وسادة. فالشاهد أن الوضع لبنة تحت رأس الميت أو نحو هذا أو تجميع تراب أن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. فلا يفعل ليس ذلك من السنة يقول إذا دفن أكثر من ميت في قبورهم هل أصلي على كل جنازة أم تكفي صلاة واحدة وعند من أقف إذا وضع إذا كانوا يريد أن يصلي على قبور جاء الآن المقبرة وبيصلي على هالقبور فماذا يصنع يمكن أن يصلي على كل قبر وهذا أحسن وأفضل وأبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في صلاته على الشهداء في أحد قبل أن يوضعوا في قبورهم صلى عليهم كان يؤتى بهم واحدا بعد الآخر فيصلي عليهم نعم فهذا أبلغ إذا صلى على كل جنازة وهذه الحالة قد الحالة قد تستدعي هذا هذا ولو أنه صلى بنية الصلاة على الجميع وقف في الوسط بين القبور هذه وهي وصلى فإن ذلك يجزئه لكن الأفضل أن يصلي على كل قبر على حده. جيد والله أعلم يقول ما هو الضابط لمعرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به دون غيره طبعا الأصل عدم الخصوصية لكن كيف تعرف الخصوصية أحيانا تعرف بتصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك نعم ك أو بتصريح الله عز وجل كقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين في الواهبة فهذا صريح في الخصوصية وأحيانا قد يفهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم كقوله لست كهيئتكم في مسألة الوصال وقال لهم إنما إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فهذا وكذلك أيضا ومنهما يوجد معه دليل أو قرية أو دلة دليل خارجي على أنه غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذا كثير كثير الله عز وجل حين يكون قرية من نفس الآية يا يهال النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عده جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي ثم جاء بصيغة الجمع وهكذا أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه ونسلم ما كان عنده والدين حينما زالت هذه الآيات وبالوالدين يحسن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما واضح، فحينا توجد قرينة دليل على أن لا يراد به الخصوصية وحينا توجد دليل يوجد دليل أو قرينة على إرادة الخصوصية ويبقى الخلاف بين أهل العلم في الواسطة هذه اللي ما ورد فيها لا هذا ولا هذا فالأصل عدم الاختصاص هذا الأصل خلاف العلماء هو في الواسطة واضح ما حكم تسنيم القبر وكيف يسنم تسنيم القبر يمكن أن يقال أنه سنة كما جاء في البخاري عن سفيان التمار وصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر وعمر وذكر أنها مسنمة في حديث جابر رضي الله عنه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفيع مقدار شبر ومعنى مسنم يعني أنه من ناحية الوسط يكون أرفع من الطرفين فهذا من السنة أرفع من الطرفين يرفع على قدر شبر ولا يزاد عليه غير تراب القبر ويكون مسنما بمعنى أن وسطه أرفع من طرفيه نترك بعض الأسئلة ما نريد أن نطيل أكثر من هذا ركب الدرس الجاي إن شاء الله